يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فيكتبوا ثم Valjaktubba inakum katibun biladl Valja katibun aya katibuna hula الذي عليه الحق قولا يتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سافئا او ضعيفا او لا يس تطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إِلَّا إِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَظُنُّ مِنَ الشُّهَادَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوه للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يضار اتِي وَلاَ شَهِيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله والله بكل شيء عليم